يقول الله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم الدعاء قال فيه الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه مخ العباده والدعاء هو العباده والدعاء قد يكون بما جاءنا من ادعيه في كتاب الله او ادعيه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه افضل الادعيه ثم بعد ذلك العبد له أن يناجي ربه سبحانه وتعالى بكل ما في خاطره كما علم رسول الله الصحابة أن يدعو الله بكل شؤونهم حتى ملح طعامهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا في أحوال مختلفة تجد كل دعوات رسول الله مدرسة في الأدب والتدلل فأصل الدعاء هو التدلل في الطلب من الله سبحانه وتعالى في علاة هذا الدعاء له آداب منها الاستعداد بطيب المطعم والمشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يدعو وملبسه حرام ومأكله حرام فأنه يستجاب له الأدب الثاني أن ندعوه الله سبحانه وتعالى بصوت خافت بين الجهر والمخافة ومن الآداب أن نناجي الله سبحانه وتعالى بلغتنا بما في خواطرنا لا نتكلف السجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أناس يعتدون في الدعاء يجعلون الدعاء فيه تكلف وفيه سجع وفيه ما لا ينبغي لأننا نعامل من ينظر إلى قلوبنا سبحانه وتعالى في علاه ومن الآداب استقبال القبلة ان تمكن الإنسان كذلك أن نرفع أيدينا كما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يده فربما رفع يده حتى يظهر بياض إبطه يعني يرفع يده رفع شديد يسن ان يبتدئ بالحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا ادعى للاجابه وكذلك يختتم النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما وجد صحابيا يدعو الله سبحانه وتعالى في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختم فقالوا وما ختم يا رسول الله قال إذا ختم بالحمد لله وكذلك تحري ساعات الإجابة والأماكن المباركة أما الآداب الباطنة فمنها ومن أهمها الثقة بالقبول الله سبحانه وتعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة من الآداب المهمة أن ندعو الله سبحانه وتعالى ولا نستبطئ الإجابة نعرف أن الله سبحانه وتعالى إن أخر إجابة دعائنا فإن ذلك لحكمة اقتضتها إرادته وأن إرادته أعظم من إرادتنا فنحن نسعد بالدعاء من اللطائف الجميلة جدا في الدعاء أن نعرف أن الدعاء بحد ذاته نعمة يمكن الواحد منه يطلب. زواجا أو يطلب سيارة أو يطلب منزلا كوني أنني وقفت بين يدي الله وطلبته هذا الطلب هو روح العبادة هو مخ العبادة فهو لا شك أعظم من الطلبات التي طلبتها لأنه من سر العبادة من آداب الدعاء العظيمة التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ندعو لإخواننا الدعاء للأخي بظهر الغيب أيما عبد مسلم دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك مثله من آداب رسول الله في الدعاء أنه علمنا أن نطلب الدعاء من عباد الله الصالحين هو سيدنا رسول الله طلب الدعاء من سيدنا عمر فقال يا عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك قال سيدنا عمر فما لي فما احب ان يكون لي بها كذا وكذا من الدنيا نهانا الله عليه وسلم ان ندعو على انفسنا او اولادنا او اموالنا فلا نوافق ساعه اجابه من الله فنهلك انفسنا او نهلك اولادنا فكم من ام في ساعه غضب دعوا على اولادهم أهلك وأولادهم لهذا ينبغي أن نجعل الدعاء بالخير لا نجعل الدعاء بالشر هذا منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وقفة مع أحد دعوات رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لنتعلم منها دروسا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد للطائف يدعوهم إلى الإسلام رموه بالأحجار وسال منه الدم وخرج مكسور الخاطر مجروح ورفع يده إلى الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي صختك أو يحل علي غضبك لك العقب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم كان دعاؤه بالخير ويقول لنا صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وقد دعا كل نبي على أمته وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هذه الدعوة الكبيرة التي نرجوها فمن كان متابعا للحبيب مهتديا بهديه قريبا من سنته وهو سينال نصيبا وافرا إن شاء الله من دعوة الشفاعة يوم القيامة إذا كان مقترنا بالاتباع والمحبه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله